الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بأفسان إلى عم الدين وما بعد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فمن اضطر غير ولا عاد فلا إثم عليه لم يغير هنا سبب اضطراره ولم يبين المراد بالباغي والعادي ولكنه أشار في موضع آخر إلى ان أشار في موضع اخر الى ان سبب الاضطرار المذكور المخمصه وهي الجوع وهو قوله فمن اضطر فيه مخمصه وأشار إلى أن المراد في الباضي والعادي المتجانف للإثم وذلك في قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم والمتجانف المائل ومنه قول الأعشاء تجانف عن سجر اليمامة تجانب عن, لسو... تجانب عن حجر اليمام في ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك تجانب عن حجر اليمام في ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك ففهم من الآية حب لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم مبارك على عبده ورسوله مدعو على الوالي واسابي والعين الضروره والاضطرار كما في الايه هي الشيخ في الايه الاخرى ان المراد به في المخمصه المخمصه شده الجوع مخمصه شده الجوع وليس المراد بالاضطرار غير شدة الجوع كالإكراه مثلا فالإكراه له حكم آخر له حكم غير مسألة للضرار والمتجانب للإثم والمائل يقول مراد في الآية الباغي والعادي يوضحون يشمل ذلك أو يشير ذلك ذلك إلى أن جميع من عصى يستذل به الجمهور على أن جميع من عصى لا يجوز له أن يترخص كل من عصى لأنها أبيحت الميتة في حال الاضطرار بهذا القيد على أن لا يكون عاديا ولا باغي لا خارجا على إمام ولا قاطعا لطريق فدخولهما في الآية دخول أولي وعموة جمهور أهل العلم جعلوا جميع المعاصي من هذا النوع لماذا؟ لأن أباحة الميتة للمصدر جعان له الحين والعاصي لا يجز تجزي الحينته نعم فيصهم من الآية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 أكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه لكن هذا يخرج بالاسترار بالاسترار الذي هو الشرط الأول للأكل من الميته كان إنه غيره لما كان مضطرا وعليه فهو كالتأكيد لقوله فمن يضطر وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميت وإن خاف الهلاك ما لم يتوب وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خاف الهلاك وإن لم يتوب ونأطل القرطبي عن قسادة وهذا ألقاء للقيد الثاني الاحتمال الثاني يكون فيه الغاب يجوز لهما أكل الميتة إن خافة ألاك وإن لم يتوب اكل الميتة مبيش بالغيزين او الشرطين على الضرار لا يوجد ما يقوم مقام هذه الميتة الأمر الثاني لا يكون باغيا ولا عاديا أو من ذلك خول الجمهور أن يكون عاصيا نعم. ونقل القرطوي عن قتادة والحسن والربيع وابن, زي وابن زيد وعكرمة أن المعنى غير باغ أي في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ونقل ايضا عن سعيد اعادي يعني المتعدي التعدي متجاوز فيما اوزن له فيه ونقل ايضا السدي ان المعنى غير باغ في اكلها شهوه وترلذذ ولا عاب بالاستئاء الاكل الى حد الشبع وقال القرطبي ايضا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم فيدخلوا في الباغ والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله وهذا صحيح فإن اصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال بغت المرأة تبغي بغاءا إذا فجرت قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد يعني شو معناه العام شو معناه العام الذي يطلق على الفساد وغير الفساد نعم والعرب تقول خرج الرجل في بغاء لله اي في طلبها ومنه قول الشاعر لا يمنعنك من بغاء من بغاء الخيري لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد الرسائل ان الاشاء مثل ايامك والايام مثل اشاء وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالاضطرار في هذه الآية الإكراه على أكل المحرم كالرجل يأخذه الحقيقة المغوية البغاء عنه الشرطكم في الخير والحقيقة التي جاء بالنص بغاء الشرع منه البغاء في الزنى ومنه البغي one on you know